فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أ م ه واحده ولكن, ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير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 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما و ا ل ص ى ب و ن نوحا والذي اوحينا إ ل ي ك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 الله يجتبي إ ل ي ه من يشاء ويهدي إ ل ي ه من يريب وما تفرقوا إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 ولولا ك ل م ة سبقت من ربك إ ل ى أ ج ل مسما لقضي بينهم و إ ن الذين أ و ر ث و ا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أ م ر ت ولا تتبع أ ه و ا ء ه م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 والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له, من بعد ما استجيب له حجتهم د ا ح ض ة عند ربهم وعليهم, وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 قل لا اسالكم عليه اجرا إ ل ا الموده في القربى ومن يقترف حسنه ة زد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشا الله يختم على قلبك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 ويستجيب الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في ا ل أ ر ض ولكن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 واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما, ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون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 ومن ََ يضلل ُِْ الله َُّ فما ََ له َُ من ِ ولي ٍَِّ من ِ بعده َِِْ وترى َََ الظالمين َ لما َ ر َ أ َ و ا العذاب َََْ يقولون َُُ يقولون هل الى مرد ٍََ من ِ سبيل ٍَِ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 وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان, فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والارض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 وما كان لبشر أ ن يكلمه الله إ ل ا وحيا الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا, أو يرسل رسولا فيوحي ب إ ذ ن ه ما يشاء إ ن ه علي حكيم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 وانك لتهدي إ ل ى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا إ ل ى الله تصير الامور